حصريا على موقع دحر التصوف شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنة لفضيلة الشيخ خوجة لإبراهيم حفظه الله تعالى والآن نبقى مع الدرس الخامس السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلات والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقفنا عند القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات فتقول القاعدة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب الصياغ وما يضاف إليه الكلام مر معنا تحديد ما هو الظاهر الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن هذا هو الظاهر وهذا المتبادر إلى الذهن يختلف بحسب السياق فتركيب الكلام له تأثير على معنى الظاهر أو المراد من الكلام التركيب يؤثر في المعنى وكذلك السياق وذكر مؤلف مثالا القرية كلمة القرية تطلق تارة ويراد بها القوم وتطلق تارة أخرى ويراد بها المساكن ما الذي يحدد هذا وذاك؟ السياق سياق الكلام هو الذي يحدد مراد من الكلمة أيضا تركيب الكلام التركيب تركيب الجمل والكلام يحدد السياق أو يحدد الظاهر ثم ذكر مالف رحمه الله أن الناس انقسموا في فهم الظاهر إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هم أهل السنة والجماعة أو السلف جعلوا الظاهر متبدل من النصوص معنى حقا يليق بالله معنى حقا يليق بالله وأبقوا دلالته على ذلك. يعني فهموا من الظاهر معنى لا بالله، وقالوا بهذا المعنى، أثبتوا هذا المعنى، هذا المعنى. فمثلاً فهموا من قول تعالى ما منعك تسبيدا لما خلقت بيديه، فهموا منها أن الله خلق آدم بيديه وأن لله تعالى يديني كريمتين، فليقار به لا تماثلان لاني أيدي المخلوقين، وقالوا بذلك. فهموا هذا الظاهر وقالوا بدلالته يعني قالوا إن لله يدين مثلا قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فهموا ظاهر هذا النص فهموا معناه العلو الارتفاع وقالوا بذلك إذا فهموا معنى حقا يليق بالله وقالوا بهذا المعنى مرة معنا ومذهبهم حق لأنه هو التطبيق والتام لما جاء في الكتاب والسنة الكتاب والسنة أمر بالتصديق وبالتطبيق والاتباع ومذهب السلف هو تطبيقه تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، إذن هذا هو تطبيق لأمر بالأخذ بما جاء في الكتاب وصمه، والوجه الثاني، الوجه الثاني من الأوجه الدالة على صحة مذهب السلف أن يقال إن الحق إما أن يكون في مقال السلف أو في مقاله غيره، إما أن يكون في مقال السلف أو في مقاله غيرهم، الثاني باطل، لماذا باطل؟ لأنه يلزم منه أمران، يلزم منه أو يلزم منه أحد أمرين، أحد أمرين. الأمر أول أن يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين تكلموا بالباطل تصريحا وظاهرا، مع أن سلف تكلموا بالباطل. بتأويل الصفات أو بينكار الصفات إما تصريحا وإما ظاهرا أو يكون السلف الصالح سكتوا عن بيان حق فلم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق وكونهم سكتوا عن بيان حق يلزم منه أمران يعني هذه الجسئة الثانية يلزم منها أمران يلزم من ذلك أن يكون مجاهدين بالحق ولذلك ما تكلموا به أو يلزم من ذلك أن يكونوا عالمين بالحق ولكن كتموا وكلا اللازمان باطل إذا تبين مطلان هذه اللوازم فسد الملزوم هو القول بأن الحق في مقاله قاله الخلف وعليه دعيا أن يكون حق ما قاله السلف الصالح والله حدي إيه من تعمل هذا الجمل من كتاب وقسمها تقسيما يفهم ال المراد القسم الثاني المشبه أهل التشبيه أو التمثيل ماذا فعلت المشبهة المشبهة جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله هذا الخطوة الأولى فهموا أو جعلوا ظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك يعني فهموا من نصوص التشبيه وقالوا بالتشبيه. فهموا من النصوص التشبيه، فقالوا بالتشبيه. إذا توجد عليهم آيات أو صفات أو أحاديث أو صفات، يفهم منها التشبيه ويقول بالتشبيه. مثلا يقرأ الآية ما منعك أن تصفيد لما خلقت بيدي، للمشبه. يفهم من هذه الآية. يعني يعتقد أن ظاهرة الآية إثبات أدل الله تماثل أيضا مخلوقين ويقول هي كذلك إذا فهم معنى باطلا وقال بهذا معنى باطلا دل مشبه فهموا من النصوص التشبيه وقال بالتشبيه ومذهبهم باطل محرم لا شك أن مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء هذا مذهب جناية على النصوص جناية على النصوص حيث إن الآيات الكثيرة دلت على نفي التمثيل منها قول تعالى ليس كمثله شيء هذه آية كافية في إبطال مذهب المشبه ليس كمثله شيء هذا وجه الأول الوجه الثاني أن العقل دل على مبايلة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما يعني توضيح هذا الوجه أن يقال دل العقل على وجود التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات فكيف يقال بالتشبيه ثبت التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق وبين صفات الخالق وصفات المخلوقين فكيف يحكم بالتشابه؟ إذن مرخص هذا وجه يقال القول بالتشبيه هو خلاف مقتضى العقل الصحيح يعني خلاف العقل الصريح خلاف العقل الصريح دون الثاني وليس الثالث ان هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا باختصار هو خلاف فهم السلف او خلاف منهج السلف القول بالتشبيه هو خلاف منهج السلف السلف ما فهمه من النصوص التشبيه ثاني. ثم ذكر مؤلفنا مناقشة مع أحد اللـ اللـ المشبهة يقول فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما المخلوق من ذلك واحد مشبه يقول من نزول النزول النزول كنزول المخلوق وافهم من اليد يد كيد المخلوق والله تعالى خاطبنا بما نعرف وما نعقل فالجواب من أوجيه ثلاثة. طيب من يجيب، من يشارك أو يحاول إجابة، إذا لقيك مشبه وقال أنا لا أعقل من نصوص إلا ما أرى الشاهد، فالله قال وجاء رب كفى من وجيه مجيء, مجيء كمجيء المخلوق، فكيف الجوابات، أيوة، هذا، وكي. هذا وإيش نعم؟ يعني كما أثبت ذاتا لا تماثل الذوات فأثبت الصفات لا تماثل الصفات الله أحسنت كذلك الآية يعني الذي أخبرك بصفاته هو الذي قال ليس كمثني شيء أهل كرام الذي أخبرك بصفاته قال لك ليس كمثني شيء من تهرأ هنا وهي ثاني واضح قال من أوجه الثلاثة أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثل شيء ربنا قال ليس كمثل شيء خلاص انتهى الكلام ونهى عباده أن يضرب له الأمثال يعني الأشباء والأنتال يضرب له الأمثال يعني الأقيسة يقيسونه بخلقي فلا تضرب الله الأمثال أو يجعل له أندادا أي نظارات وأشبهها، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى حق، يصدق بعضه بعضا، ولا يتناقض وجه لو الأول، وجه لو الأول ترد على أول آية، واحد، اثنين، أن يقال له ألاستتعقلوا لله ذاتا لا تشبه ذاتك. ألا تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذواد فسيقول بلى فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات وما الفرق بينهما فقد تنقض إذن وجه الثاني يقال له ألا تعقل أن لله ذاتا لا تماثل الذواد سيقول بلى قال نعم كفر قف بالله سيقول بلى يعني لله ذات لا تماثل الذوات فيقول له كما أثبت لله ذاتا لا تماثل الذوات فأثبت لله صفات لا تماثل الصفات لأن القول في الصفات كالقول في الذات الصفات تتبع للذات الصفات تتبع الموصوف هو نفرق بينهما فقد تناقض يعني لا يمكن تقول ذات الله لا تماثل الذوات، ولكن صفاته تشبه الصفات لا هذا التناقض طالما أن الذات طالما أن الذات تخالف الذواد إذن الصفات تخالفهم الصفات والقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات الوجف الثالث يقال ألس تشاهد في المخلوقات ما يتنفق بالأسماع ويختلف في الحقيقة والكيفية ولا حتى بين المخلوقات نفسها المخلوقات مشتركة في مشتركة في أسماء ومختلف الحقائق وبمثلا نعيم الجنة نعيم الجنة وما في الدنيا ليس له مع ما في الدنيا إلا أسماء ليس له مع ما في الدنيا إلا شم إذا الأسماء فجنة فيها فاكهة والدنيا فيها فاكهة لكن هل هناك علاقة ما بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا؟ لا علاقة إلا الأسم بس بس ديفاكيه وديفاكيه. لكن الحقيقة والطعم والكيفية متفاوتة تماما كذلك بين مخلوقات في الدنيا. الفيل له قوة والنمل لها قوة. هل إثبات القوة لكل من الفيل والنمل؟ يستلزم منه التماثل يعني أن قوة النملة نفس قوة الفين لا يمكن لا يقول هذا عاقل ألا تعقل أو ألس ستشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة الكيفية سيقول بلى فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقل بين خالق المخلوق مع أن التباين بين خالق المخلوق أظهر أعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق السحيد أن يماثل الخالق المخلوق أفمن يخلق كمن لا يخلق لا يمكن لا يمكن أن يكون الخالق الكامل كالمخلوق الناقص إطلاقا إذن هؤلاء هم أصحاب القسم الثاني وهو المشبه ومر معنا أنهم قدماء الرافضة كهشاء من حكم الرافضة وهيشع من حكم هيشع من سالم الجوالخي وداود المحارب الداود الجوالبي هؤلاء مشابه لا مقال شنيعة جدا في التشبيه طيب القسم الثالث المعطلة الآن نتكلم عن أقسام الناس في فهم الظاهر في فهم الظاهر أولا أهل السنة والجماعة فهموا الظاهر معنى لاغ الله وقالوا بهذا المعنى القسم الثاني المشبه فهموا من الظاهر معنى باطلا وهو التشبيه وقالوا بالتشبيه القسم الثالث المعطلة ماذا قالت المعطلة وماذا صنعوا يقول مؤلف رحمه الله القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه أصل البداية خطأ لما تكون البداية خطأ تكون الندية خطأ فالبداية خطأ والندية خطأ أصل فهم وفهم فهما باطلا إذا جعلوا المعنى متبادرا من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله هو التشبيه وبعدين ثم إنهم من أج بذلك أنكروا ما دلّت عليه من المعنى اللايق بالله، يعني فروا من التشبيه ووقعوا فيه التعطيل فالمعطّي يقرأ الآية إذا قراها يظهر له منها التشبيه. هل يقول التشبيه؟ لا، ما بشبه. يعطف لصفة أصلاً ويقول ليس المراد كذا، المراد كذا. يجيب له معنى ثاني من خارجي. وعطّة وصيّفه ويأتي بمعنى من عنده جديد. ينكر أصله. هؤلاء هو معطله أو هو التعطيل. والتعطيل أصل في اللغة. التعطيل لغة نأخذه من التخلي والترك العطّم والخلو والترك لا تمكن يعطل الكريم من الغنى. السيل حرب للمكان العالي عطل عن خلو وبينه معطلة أي مخلات متروكة معطلة التعطيل تعرف لغة الصلاح عن التعطيل هو جحد الصفات وانكار قيامها بالله كليا أو جزئيا جحد الصفات وانكار قيامها بالله كليا أو جزئيا هذا تعطيل ومنهم من من أنكر أسماء والصفات كالجامية ومنهم من عطل الصفات وقال بالأسماء وحتى عن احتراه بالأسماء اعتراف ناقص كالوعتزلة أثبت الأسماء ولكن جردوها من الصفات عليم بلا علم بعزي بلا عزة بصري بلا بصر إلى ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات وأنكر البعض كلا شاعر سبع صفات وهي العلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام سبع صفات قالوا بها وعطلوا بقية الصفات يعني أنكروا بقية الصفات لماذا عطلوا؟ لأنهم فهموا من النصوص التشبيه فلأجل التشبيه أنكروا الصفة وهؤلاء هم مهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات وهذا مثل الجمия أو خاص فيهما كالمعتزلة عطلوا الصفات دون أسماء أو في أحدهما كالأشعارية عطلوا عطلوا بعض الصفات أو كثيرا من الصفات وأثبتوا بعض بعض الصفات يعني إنه سبع صفات أثبتوا سبع صفات وعطلوا باقي الصفات طيب قال فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم النص صرفوا عن الظاهر وعينوا معاني بعقولهم يخترموا معاني بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف سموه تأويل حتى يكون رائجا مخبولا حتى قال قائلهم وكل نص أوهمت تشبيه أو أو فوض ورم تنزيها أولهم يعني قل ليس المراد كذا المراد كذا أو فوض فوض تقول لا يعلم معناه إلا الله أطلع منا خالص طفيض. ورم تنزيها أي يطلب بذلك التنزيه وهذا يعتبر تحريما طيب مذهبهم باطل من وجوه ذكر مال فرحم الله ستة أوجه في بان مذهب المعطلة ستة الأوجه في بان مذهب المعطلة الوجه الأول أنه جناية على النصوص. كيف جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله؟ أول حاجة هم أخطأوا من البداية من أول أخطأوا فهموا من النصوص التشبيه وهذا هذه بداية الخطأ والضلّ يعني زعموا أن هذا النصوص دالة على شو؟ دالة على التشبيه فجعلوا النصوص دالة على معنى باطل لا يليخ بالله وليس مرادا لله إذن هذا هو المتح الأول في ظالم أذهبهم أنه جناي على النص جنوا على النص حيث جعلوا النص دادا على معنى باطل وهذه جناي على النص فالنص الآية لم ت... لم ت... لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على التشبيه أبدا الآية أخبرت عن صفات الله وكذلك الحديث فالقول بأنه لأن ظاهره التشبيه هذا الجناية على النص. الوجه الأول. الوجه الثاني أن وصرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهري. ونضيف بغير دليل. صرف بغير دليل. لا دليل متصل ولا دليل منفصل. يعني ما حب التحكم. صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا كلامه يفهمهم على ما يقتضيه هذا اللسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان عربي غير أنه يجب أن يصانع التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل يعني وش الثاني منخص أن قول بالبعطيل هو صرف لكلام الله تعالى والرسول عن ظاهره بلا دليل يعني مثلا يأتي المعطل ويقول في الحديث ينزل ربنا ويقول لا المراد ينزل أمره إذن صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بدون دليل ينزل أمره ثاني يقول ملكة مرتان يقول أن رحمته وغير ذلك. وجاء ربهم وجاء أمره جاء أمره. طيب حتى يضع رب العزة رجلهم ورجلهم أي طائفة من خلقه. قدمه يقول من قد من يقدمون إلى النار. وكلم الله موسى تكلم يقول لا كلمه جرحاهم جرحاهم بأضافير حكمته. تجريح تحريف فيحرفون أو يصفون المعنى من ظاهر إلى معنى الآخر بلا دليل بدون ذليل ثم ذكر المصنف رحمه الله قال والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وجاء ربك كلام عربي واضح ليعكروا كلام يفهموه حتى يفهم يفهم على أساس على أساس اللسان العربي على أساس اللسان العربي المبين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان أفصح لسان كلام واضح ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول الحج واضح جدا جدا كلام واضح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة وسأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم فقال أعرابي لن نعدم خيرا من رب يضحك الأعرابي ما قال له كيف يضحكوا والضحكي سلزم كذا على فطرة فطرته سليمة فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك إذن الأعرابي أخذ الأثر مسلكي من الصفة وهو الرجاء في الله هذا الوقت الثاني أن التعطيل باطل لأنه صرف عن كلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره بدون دليل بدون أي دليل الوقت الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قوله على الله بلا علم وهو محرم التعطيل يعتبر طوولا على الله بلا علم والقول على الله بلا علم حرام وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرام، القول على الله بلا, بلا علم يقول تعالى ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل هؤلاء كان عنه مسؤولة فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه أتقف ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين يعني المعطل قال على الله ما لا يعلم من وجهين الأول أنه زعم أنه ليس مراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر كلام أول حاجة أول حاجة المعنى مراد نفاق يعني وجا ربك يقول وجا ربك واللي هو مراد بالآية يثبت المجيئ لنا ينزل ربنا يقول ليس مراد النزول نزوله هو, هو سبحانه وتعالى المراد طيب دل الخطا الأول الخطا الأول أنه نفى المعنى مراد قال ليس مراد كذا مع أنه مراد والوجه الثاني في خطأ منعطف أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدلع عليه ظهر الكلام يعني باختصار نفى المعنى الصحيح لأن الأول نمر اثنين جاء بمعنى كان من عنده المعنى الصحيح نفاو أنكو إذن هو قال على الله بلا علم من وجهين لأن الأول أنكر المعنى الصحيح نفاو والمعنى الوجه الثاني أنه جاء بمعنى آخر من عنده لا يدل عليه الكلام ما يدل يعني ينزل ربنا هل يفهم منه تنزل رحمته من أين أو ينزل ملك من الملاك وهالملك يقول يقول من يسألني من من يدعوني إذا هو قال على الله بلا علم وجهين وجه الأول إنكاره إنكاره ظاهر الكلام أو المراد من النص يقول ليس مراد ليس مراد من النص كذا مع أنه هو المراد والشيء الثاني أو رشع ثاني من أوجه قوله الله بالعلم أنه جاء بمعنى من عنده يقطع معنى من رأسه قال المراد كذا مراد جاء أمره أو جاء رحمتهم أو جاء غير ذلك المهم عطل جاء بمعنى آخر من عنده فيعتبر قال على الله بالعلم فيما نفى وقال على الله بالعلم فيما أثبت الشيء نفىه قال بلا عد. وما جابه من معنى جديد أيضا قال في على الله ما لا يعلم وإذا كان من معلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساوين في الاحتمال قولا بلا علم إذا كان واحد عين معنيين إذا كان كلمة احتملت معنيين متساويين وعين أحدهما بدون دليل مرجح يكون قد قال على الله بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر كلام معنى مرجوح بعيد جدا من كلام مخالف لظاهر كلام يعين هو ويقال هذا هو المراد لا أن هذا قول على الله بلا علم مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أية إثبات اليدين ماذا فعل المعطّل؟ المعطل صرف الكلام عن الظاهري وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين أول حاجة قال الآية ما فيها إثبات اليدين لله تعالى من الروايات لهذه الجريمة الأولى أول قول على الله بلا عنة الوجه الأول أول حاجة قال لا يرد ليس مراد باليدين الحقيقيتين ن من واحد قال المراد كذا وكذا جاء تاني يعني ما قال دم المراد سكت لا ما دم المراد وجاب معنى من عنده خلاف المعنى شو المراد فقاعد إنما أراد كذا وكذا فيقال له هذا معطى ما دليلك على ما نفيد انت قلت لأ بيديه ليس مراد الأدلة الحقيقية تين دليلك شو عندك دليل على أنه ليس مراد اليدين ذا واحد ثانيا ما دليلك على ما أثبته قلت مراد اليدين كذا وكذا القدرة والنعمة دليلك شو على المعنى الذي جيت به من عندك لا دليل قال فإن أتى بدليل وأنا له ذلك يعني وإلا كان قائر على الله بلا علم في نفيه وإثباته إذن هو قال على الله بلا علم لما نفى وأيضا قال بلا علم لما شو لما جاي بمعنى من عنده هذا هو الوجه الثالث الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل الوجه الرابع مش نعم. الرابع أن صرف, صرف النصوص صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة واجمته، فيكون باطلا لأن حق بلا ريب في مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، وسلف الأمة واجمته. يعني باختصار وجه الرابع التعطيل باطل لأنه خلاف مذهب السلف، وخلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه. بس فلم يقل عن الصحابة حرف واحد في إنكار صفات، ولم يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد. فيما قاله المعطله ما قال ينزل ربنا ومراد أمره أي أمره كل لينا لم ينقل حرف واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح الذين هم خير قرون لم ينقل عنهم التعطيل والصفال التعطيل فالقول بالتعطيل هو خلاف مثب السلف ما في الصحابة قائد استولى أبدا وما في الصحابة قال بيديه بقدرتيه أبدت ما فيه. لم ينقل عنهم حرف واحد في تعطيل الصفات إنما الذي عطى صفاتهم من من خلف هذا هو الوجه الوجه الرابع الوجه الخامس أن يقال للمعطل وهذه حوار ما بين المعطل والمثبت للصفات أن يقال للمعطل هذه مناظرة أسئلة تدرج هل أنت أعلم بالله من نفسه سألول أنت أعلم بالله من سيقول شم سيقول لا إن قال نعم كفر لبعده يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسي صدق وحق سيقول نعم صدق وحق باثنين ما الشقوق ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبيء من كلام الله تعالى في كلام أوضح من كلام ربنا في كلام أوضح من القرآن تعرف كلام واضح الدلالة أوضح من القرآن لا سيقول لا طيب سؤال الرابع يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على خلق في هذا النصوص يستخجل بعقولهم يعني يقال له هل تعتقد أن الله تعالى أراد أن أن يعمي القضية وبسأله الصفات ويجعلها شائكة وغامضة حتى يتوصي إليها العباد بعقولهم لا يعني هل أراد الله البيان أم أراد التعمية أراد البيان سيقول أراد البيان يقول الله تعالى لا يريد أن يعمي الحق طيب بيندي انتقل إلى سنة هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وقال هذا المعطد أعلم أنت ولا الرسول سيقول أعلم بالرسول على الصلاة والسلام الواحد هل ما أخبر به الرسول عن ربي صدق وحق الكلام اللي قالوا له صدق وحق ولا كذب وباطل لا صدق وحق سينقول صدق بحق ويقال لهم هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما وأبينه من رسول الله عليه الصلاة والسلام كلام الرسول ده واضح مفهوم ولا كلام ما فصيح كلام ده يعني فيه خلل أو عيب ما فصيح أو ما بين الجواب هيقول كلامه بين طيب جميل السؤال الرابع يقال له هل تعلم ان احد من الناس انصح لعباد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام سيقول لا فيقال له بعد كل المقدمات بعديات النبيه يقال له اذا كنت تقر بذلك اذا كنت تقر بان الله تعالى اعلم نفسه واصفا حديثا و... وابين كلاما ويريد أن يبين الحق لعباده وأن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصحهم كلاما وأصدقهم حديثا وأنصحهم للخلق إذا كان هذا كذلك فلماذا لا يكون عندك الإخدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه طيب الله قال وجاء ربك خلاص لا تقول وجاء ربك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا يقول ينزل ربنا يضحك الله إلى رجله يضحك الله إلى رجله لماذا تردد إذا كان الخبر خبر الله ورسوله صادرا عن علم وصدق وبيان ونصح فلماذا التردد في إثبات الصفات أنت مالك متلدد ما مالك ربنا أعلم بنفسه ربنا أعلم بنفسه والرسول أعلم بربه قال الله عن نفسه أثبت لنفسه الصفات أثبتا أثبت الرسول لربه صفات أثبتها كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى فلماذا لا يكون عندك الإخدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللايق بالله وكيف يكون عندك الإخدام والشجاعة في نفي حقيقته أنت تجرأت على الإنكار تقول لا المراد ما المراد كده المراد كذا كيف يكون عندك الإخدام والشجاعة في نفح حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالفه وخالف ظاهره بغير علم إن تجرأت أو أنكرت. لماذا لا تجرأ وتثبت كما أثبت النص بس يقول لك الوجه وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبت النصي المشكلة شمال ماذا يضيرك لو أثبتت لله ما أثبته لنفسي في كتابه أو السنة لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه لا يقي به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ولفن. المالع شو تثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سللت يوم القيامة ماذا جبتم مرسلين الآن أيوما يعني أسعد بالجواب المثبت أما المعطن المثبت يقول يا رب أثبتت لك صفة الاستواء لأنك قلت الرحمة ما عرش استوى لك صفة العلون لقولك سبط بيسر ربك العقل لك يا رب صفة يدي لقولك لما خلقت بيدي وأثبتت لك صفة النزول لقول الرسولك يا ربنا أيهما أفعل تجواب المثبت أما المعطن الذي يقول أن قلت يا رب استوى والكواkon واستوى استولى قال قد استوى بيش عراقي ما هي السيفة أو دمي المغراقي كلام ميد وقلت أجاه لكن لا, لا, لا, لا تعني المجيء إنما تعني مجيء أمريكا ورحمده هذا كلام ميد وكلام علين أيهما أسعد بالجواب المثبت أم المعطن المعطن ما أنت يجاوه لو سأله ربه ماذا جبتم مرسلينه قال الرسول يبحق الله الغيره يقول الله يطلحك لكن تريد الإنعام والثواب أيهما أزعد بالجواب من سار على ظاهر النص وأثبته أما الذي حرفه وصرفه عن معنى لا شك أن من أثبت الصفات هو أزعد بالجواب وهو الذي قال بالصواب ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيه مع الآخر مخاطرة منك يا مخاطر هذا واضح تقول لا ما المراد كذا مراد كذا هذه مجازفة مخاطرة هو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة مخاط منك فلعل المراد يكون على تقدير الجواز صرف غير ما صرفتها إليه يمكن تكون المراد معنى آخر غير اللي قلت فلماذا مخاطرة ولماذا المجازفة ولماذا الدخول في هذه المتاهات إنسان يمشي على النص أهضة النصفة يثبتها نفى نافي طيب نقف عند هذا الوجه ونواصل بعد العصر إن شاء الله الوجه السادس وهو آخر أوجه في طالب قحضين ثم ننتقل إلى الباب الرابع هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين